الحمد لله المتوحد بالملك والملكوت لا يحول ولا يزول ولا يفوت لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الحي القيوم إله الأولين والآخرين و جامع الناس لي يوم الدين